اختنا ام الله بترجع ثاني وتتحدث عن الحديث تقول انها سمعت شيخ مسجد يلقي في خطبه الحديث اللي سالت عليه قبل كده تقول ان الحديث الذي سمعته أن الرحمة لا تتنزل على قوم فيهم قاطع رحم انا ما وقفتش على الحديث انما انا هقف عليه واشوف هشوف ايه المعنى فيه والمغزى فيه وان كان الله عز وجل عندنا يعني هذه الايه عمد في مثل هذه المسائل ولا تزر وازره وزر اخرى يعني انا مثلا عايش مع اخويا في البيت اخويا ما بيكلمش قرايبه مثلا قاطع لصله الرحم بتاعته فالله عز وجل لن ياخذني بجريمتها يا الخير يعني انا مش عارف يعني ادعونا نقف على الحديث نبحث عنه ونشوفه وان كان يعني يا ريت كنت تجيب لنا الحديث بنصه وكنا نشوف الشرح بتاعه ونشوف العلماء ماذا قالوا فيه فان شاء الله اطمئنني امه الله ان شاء الله نقف على الحديث ان شاء الله ونشوف ايه تفسيره وماذا قال فيه العلماء وكيف يعني نجمع بين قول مولى عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى وكيف أن الرحمة لا تتنزل على قوم فيهم من قطع رحمه اختنا ساره تقول هل هناك دعاء معين عند رؤيه الخسوف ليس هناك دعاء معين السعوديه صلت الخسوف النهارده ولكن يعني ما فيش دعاء معين يقال انما احنا نكثر من الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى هذه الظاهره فازع إلى الصلاه صلى الله عليه واله وسلم والشمس والقمر يعني ظاهرتين او ايتين من آيات الله يعني ما تكون لموت احد من الناس ولا لحياه احد من الناس طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختنا ايه بتقول جزاك الله خيرا شيخنا هل ان كانت المراه في حضرة اجانب يمكن ان يروها وهي تصلي هل تركع وتسجد امامهم ام ماذا تفعل ان كان لا يوجد مكان تستتر به والله يعني احنا يعني احنا نخشى عليها الفتنه وهي بتصلي لان المراه طبعا ليها وضع خاص وهي تصلي فيعني يعني احنا مش هنضمن ان ان, إن الرجال ما ينظر اليها فان كان في مكان المراه تصلي فيه وهي مستاتره فهذا أفضل والا يعني انا ارى صراحه انها ما تصليش في مكان فيه رجال يعني وخاصه لما لو هي عاطيه وشها للرجال يعني الرجال امامها يمكن يمكن ده يكون في شيء من هي خلف الرجال يعني اما إذا كانت هي أمام الرجال فهذا هيكون في موضع نظر للرجال فلو كانت خلف الرجال تصلي انما لو كانت امام الرجال يعني ارجو انها تبحث لها عن مكان تصلي فيه وهي مستكره وهذا أفضل والله اعلم اختنا امه الرحمن تقول هل كل الصلاه نافله المداوم عليها تقضى لان في بعض الاحيان تتراكم وتجتمع مع نافله أخرى فيشق علي القضاء يعني انا النافله تقضى طبعا إلا ما كانت ايه النافله المؤكده تقضى اما غير المؤكده فلا تقضى لان غير المؤكده فات محله اللي فوتوا صلاه مثلا سنه زي سنة العصر القبليه لأن سنه العصر ليس له سنه بعديه عن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعه فاللي يصلي قبل العصر الأربعة بياخد اجر وهو في رحمة الله عز وجل تصيبه رحمه الله عز وجل اما ان فاتوا محل ما صلهمش قبل العصر خلاص مش هيقديم إنما السنه المؤكدة هي التي كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم فان كانت سنه مؤكدة وغفتتك فتصليها تقضيها كل, كل ما الإنسان يكون فاضي يصلي ال النافله اللي هي متراكمه عليك فاذا فراغت فانصب وإذا ربك فرغ بتصلي القضاء بالنسبة للنافله كل نافله متاخره عليك تصليها والله اعلم أختنا برده امه الرحمن تقول هل يجوز الوضوء بدون مضمضه في حالة تعذر ذلك بسبب مرض في الفم يجوز هذا يجوز هذا لان دي عله لعل وصاحب العله يعني يفعل العبادة في الوضع اللي يستريح فيه انما نقول لها او نقول للمريض في عنده حاجه في عذر في فمه نقول له تمضمض هيأة هيأة يتأخر هيتاخر برقه يعني قد يقول له الطبيب ما تخليش الميه في بؤك كتير مثلا او ما تضضمطش ومثله الاستنشاق واحد مثلا عنده الاشاعات الدمويه ضعيفه والدكتور قال له مثلا تقعد اسبوع ما تستنشقش فلو ضغط الماء في انفي قد يخرج دم او يتمضمض قد يخرج دم مثلا وشفاه يتاخر شفاءه يتاخر فيجوز ان شاء الله الوضوء بدون مضمضه في حالة العذر أما إذا زال العذر فلابد من الايه والله اعلم اختنا امه الله تقول هل الشكوى إلى الخلق قصد الاخبار عن مريض عن مرض ينقص من أجر الصبر وهل هذا يدخل في عدم الرضا بقضاء الله عز وجل هو ان كنت بتخبريهم مثلا علشان يدعوا لك بالشفاء فلا باس مثلا واحد بيقول له والله انا عندي كذا كذا كذا فهل هذا يعني لا هذا لا ينقص من من الصبر ان كان الانسان يعني يقوله عن طريق الدجر ها والشكوى فيكون منقصا للاجر وقد يكون في شيء من عدم الرضا بقضاء الله عز وجل كما تذكرين انما إذا كان من باب ان انت بتقولي للي من اجل ان هم يدعوا لك بالشفاء فهذا ليس فيه شيء وإن كان الله عز وجل يقول في سوره يوسف فصابر جميل فقال اهل العلم أن الصبر ان الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه فإذا كان صبرا ومعه شكوى فليس بجميل والله اعلم واخونا سالم يقول هل ممكن صلاه النفلة وانا جالس في المترو في غير اتجاه القبله نعم يجوز هذا يجوز اي نافله انت في مركب أنت في القطار أنت في المترو انت في الطائرة يجوز هذا ان شاء الله هذا الأمر جائز وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الراحله وتتوج به في أي اي اتجاه انما الحديث عن المكتوبه الصلاه المفروضه الظهر العصر المغرب عشاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهم الا على الأرض كان ينزل عن الرحيلة ويصلي على الارض ام الله تقول من هدي نبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه على اليمين بعد ركعتي الفجر بكم تقدر مدة الاتجاه مده الاتجاه هي ما بين ال ما بين الاذان والاقام بيصلي ركعتين ال ركعتي الفجر اللي هم السنه بعد الأذان بعد ما صليهم بيه هذه المدة يعني يكون قدرها حتى يتمكن كل الجمع اللي حاضر في المسجد للصلاه يعني كله خلص السنه بيخلصوها بقى في ايه في ربع ساعه طب انت خلصتي مثلا بعد ما, ما الاذان اذن صليتي السنه فاضل العشر دقايق على الاقامه ممكن تتطجع ال 10 دقايق دول فهذا هذه المدة ليس لها قدر معين هذه المدة ليس لها قدر معين طيب عشان الوقت بيجري بينا اختنا برده امه الله تقول هل تجزئ ركعه ركعه واحده الوتر مباشره بعد صلاه العشاء بدون شفع يجوز يجوز خلي بالكم يا جماعه احنا في حاجه بس انا عايز اوجه ال وقلبه النظر الي احنا ما عندناش حاجه في في اسمها شفع الشفع كله زوج وكل فرد فهو وتر الشيء الفرد الواحد فرد وتر فاحنا ما عندناش ما عندناش حاجه اسمها شفع بس هي جرت العاده على لسانه الناس أن تقول شفع والوتر انما هم يطلقون على الشفع على على السنه ركعتين بعد العشاء السنة يطلقون عليها شفع فانت ممكن بعد العشاء تصلي تصلي ركعتين السنه وركعه الوتر لو هي الاخت تقصد بركعتين اختنا اما تقول تقصد بالشفع هنا السنه نقول لها لا صلي الشفع صلي اللي يصلي السنه صلي السنه وبعدين ركعه وتر بعدها يعني ركعتين هتسلمي وبعد كده ركعه واحده يبقى انت اوترتي بواحده آه إنما آه لو انت تقصدي ان بتصلي السنه بعد العشاء ركعتين وبعدين ترجعي تصلي ركعتين شفع واحده وتر نقول لك لا ما هو الشفع اللي انت برده بتصلي ده ما هو اثنين سنه اثنين سنه هو يكفيك اثنين سنه واحده وتر او انك تصلي الوتر ثلاثه بدون تشهد وسط وال وال والوتر ان شاء الله لما يجي في محلها نتحدث عنها هنجد النبي عليه الصلاه والسلام يصليها باشكال كثيره جدا تمام أقلها انك تصلي ركعه واحده بس وفي السفر يجوز ان احنا نصلي نصلي ما نصليش اي اي بعد العشاء غير ركعه واحده بس الوتر لان النبي عليه الصلاه في السفر ما كان يترك بحال ركعتين الفجر اللي هم سنه الفجر وركعه الوتر بعد العشاء ما كانت اتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بحال لا في سفر ولا في حضر والله تعالى اعلم اختنا امه الله وعليكم السلام ورحمه الله بتقول هل يجوز في المسجد المرور من امام مصلي سواء بمفرده او في الجماعة ام يجب الانتظار حتى يفرغون وان كان الانتظار سيؤدي لفوت الجماعه ممكن في الجماعة تعدي من قدام الجماعه لأن الإمام ساتر للمامومين إنما اذا كان واقف يصلي لوحده ارجو يعني ان انت تنتظري او ان انت يعني تحاولي بقدر امكانك تشوفي حاجة تحطيها قدامه بحيث انت الصلي وتمر هو في هذه الحاله ياثم لانه واخد المكان بتاع الصلاه على حسابه ويضطرك إلى ان انت تقفي يأثم يأثم المار من أمام المصلي والمصلي أيضا يأثم لانه لم يتخذ لنفسه سترة لأن الستره على الراجح انها واجبة والله اعلم تمام فهو يأثم المصلي ان لم يتخذ امامه سترة والم... والذي يمر من امامه من امامه يأثم لانه قطع ما بين المصلي وما بين الله عز وجل فاذا كان بمفرده شوف اي حاجه احطها قدامه موري والا انتظري لأن الحديث بيقول كده لكان خيرا له ان ينتظر 40 مش عارفين بقى 40 ايه 40 دقيقه 40 ساعه 40 شهر 40 سنه مش عارفين فالامر خطير يعني يقول هل يجوز للمرأة حضور دروس وامتحانات مع الدراسات الشرعيه التي تكون في المسجد اثناء فتره العزل الشرعي وجزاكم الله خير طيب يعني إذا كان اذا كان المكان الدروس في داخل صحن المسجد نقول لا يجوز طيب انما هنستثني منه الامتحانات الامتحان ممكن لان ده دي ضروره وتقدر بقدرها انك انت تقعدي في المسجد في صحن المسجد للامتحان وبعد الامتحان تغادري بسرعه إنما لحضور دروس العلم لا تشوفي حته بره المسجد بحيث ان انت تسمعي صوت, صوت الدرس او انه يسجل من خلال ام 3 او من خلال تسجيل وتبقي تسمعيه في وقت اخر تمام انما لا نقول بالحضور في صحن المسجد اذا كان في صحن المسجد اما اذا كانت في المسجد في اماكن معدة للدراسة كفصول مثلا وكده وعليها فيها تاخذ فيها ديسكات يبقى دي مكان منفصل عن المسجد يبقى يجوز حتى لو عندك العذر يجوز ان انت تقعدي تسمعي الدروس وتسمعي وتمتحني فيها انما لو هو المسجد ذاته صحن المسجد تعقد فيه دروس وتعقد فيه امتحانات هنس... هنقول الدروس لا حضور الدروس لا وانما تحضر الامتحانات الامتحانات لابد منها لو ما حضرتش الامتحان هتسقط يبقى لا بدل ما كده يبقى احنا نحضر الامتحانات والضروره تقدر بقدرها الضرورات تبيح المحظورات والضروره تقدر بقدرها والله تعالى اعلم أختنا امه الرحمن وعليكم السلام الله وبركاته هل ان سئل شخص عن حاله وقال الحمد لله بخير وهو لم يكن كذلك لكنه لا يريد اخبار السائل خشية أن يكون ذلك شكوى أو خشيه أن يقلقه هل يعتبر ذلك كاذب لا والله ما هو كاذب سبحان الله ونحن نحمد الله عز وجل على كل حال في السراء وفي الضراء تمام فهذا ليس بكذب ان شاء الله عز وجل اللي يسال نقول الحمد لله ولما الانسان يسال عن الضراء فيقول الحمد لله على كل حال كما علمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم اه اخونا اه اختنا يا بحرف الياء بتسال بتقول ماذا يفعل من يسمع في منهجه وشيوخه واخوانه في الله ما يؤذيه ويكون ذلك من ولي أمره وأرحامه احنا نقول لهم يا جماعه اتقوا الله ونقول يغفر الله لنا ولهم وان هم اصروا على انهم يقعوا في اعراض المشايخ وفي منهجهم يبقى وفي في عرض اخوانه نعتزل المكان نعتزل المكان لان القاعده في في في امر الامر المعروف النهي المنكر هذه قاعده جليله ان لم تزل المنكر فزول يعني زول انت تمام لاننا لو قعدنا معاهم ورضينا وسمعنا وما زبناش عن عرض المشايخ وعرض المناهج وعرض الإخوان الاخوان نكون قد اشتركنا معهم في الاثم حتى والا من نطق حتى لو قعدنا ساكتين يبقى احنا اشتركنا معهم في الاثم نقول يا جماعه نغير الموضوع يغفر الله لنا ولهم تمام بس كده ولا عليكي يعني ان شاء الله اذا قلت هذا لا عليك ولو لقيتيهم خاضوا ومش عايزين ينتهوا في الحديث يبقى قومي من المكان روحي مكان ثاني حتى إذا نزلت نقمة من الله عز وجل عليهم فلا تعمك والله تعالى اعلم طيب سؤال جاي بقول بيقول هل الاولى ان كان الوقت دايق صلاه سنه العشاء ام الوتر يعني ايه الوقت دايق يعني الوقت دايق هيخرج العشاء تخرج عن وقتها هتبقى بعد ذلك قضاء لو كانت هتكون بعد ذلك قضاء يبقى الاولى ان احنا نصلي الايه نصلي للسن... ال... العشاء متأخرة الفجر هيؤذن مش كده الفجر هيؤذن يبقى لو الفجر هيؤذن هنوتر الاول هنوتر الاول ان احنا نوتر لو خلاص ما فيش وقت والفجر هيؤذن يا دوبك الوقت لركعه واحده نوتر بيها يبقى هنوتر اذا كان القصد هذا هل الاولى ان كان الوقت ضيق والاذان مثلا الفجر ما يكفش لسنه العشاء والوتر يبقى هنوتر بس هنوتر بس والله اعلم طيب يا جماعه اللي عنده سؤال بسرعه يبعته علشان نشوف الل... طيب سؤال ثاني وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم نرجو من فضيلتكم تخصيص حلقه للتوضيح والرد على من يقول أن النصارى ليسوا كفار وانهم مؤمنين بدينهم وان المحسن منهم يدخل الجنه يا جنتي مثل المسلم انهم لا يعبدون ثلاثه كما هو مذكور في القران ولكنهم يعبدون الله وحده لكنه ثلاثه في واحد ايه, إيه, إيه يا جماعه ايه العك ده ايه العك في واحد ده في واحد ده تعال الله عما يقولون علوا كبيرة سبحان الله يا اخي ومنهم من يقتطع الايه ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان والله ناس مش فاهمه ناس مش فاهمه وده عك ده ده عك ده, ده, ده, ده, ده لا سبحان الله وان لهم ما لنا وعلينا ما علينا طب مش هذا حق هذا حق النبي قال كده لهم لنا وعلينا علينا من حقوق في الـ في, الـ في الوطن وانه يجب علينا محب. ازاي يا اخي محبتهم ازاي محب ازاي نحبهم المحبه لا تكون إلا للمسلم وما لا مفيش موده مفيش موده احنا ناكل نشرب معاهم ونتعامل معاهم ها ونعاملهم بروح الإسلام ولكن لا نحبهم لا نحبهم ايوه المحبه هذه مناتها القلب و والمحبه لا تكون الا للمسلم هذا الله يعني فهم غير صحيح من المسلمين والله نسال الله عز وجل ان يهدينا يهدينا جميعا بما يحب ويرضى رب وفقنا في الدين اخي المسيحي اخوه ازاي يعني اخوه ازاي كيف نضع الهؤلاء منهم مسلمين مع الأسف وما هي الكيفيه التي يحبها الله ويرضاها في التعامل مع النصارى والكفار الله يدور ربنا يهديهم دول دول نقول لهم يا جماعه تفقهوا في دينكم وارجعوا إلى تفسير القرآن ولن نفهم القران الا على فهم السلف الصالح ها كما بينه النبي وكما بينه الصحابه وسلف الامه فهم سلف الامه مش نفهم بمزاجنا دور حيث دار اسلامك أي نعم كيفيه بقى التي يحبها الله عز وجل ان احنا يعني نرجع للايه ل لكتب اهل العلم ونشوفه ان شاء الله مره نبقى نخصص حلقه كده ان شاء الله نتحدث فيها عن يعني مثل هذه الامور ونبين للناس اللي خطا ربنا يهدي الجميع والله الله المسلمين يعني نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا اخونا سالم يسال هل ممكن اصلي وانا نائم على جنبي بدون عذر فقط كسل لا كسل لا كسل لا كسل ااا ربنا عايز جلي يقول وقوموا لله قانتين إنما بقى عذر تعال اسمع بقى حديث سيدنا عمران حصي عمران ده حصاي كان يعاني من بواسير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اني عن بواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي واقيفا فان لم تستطع صلي قائما فان لم تستطع ف قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لان ده صاحب عذر واحنا يا جماعه الخير صاحب العذر يصلي على حاله بالكيفيه اللي استريح بيه تمام إنما واحد كسلان لا نقول له ايه كسلان يعني نقول له نام لك شويه بس ايه استريح او نام لك شويه وبعدين قوم كده بصحصح وكمل صلاه بتاعتك إذا كانت ايه صلاه نافله او اذا كان صلاه ليل ها انما ده يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام وجد حبل ممدود في المسجد وبعدين بيقول بيه ايه الحبل ده قال له ده الف من أهل البيت لما بتيجي تصلي وتلاقي نفسها تعبانه وكسلانه تسند عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال اقطعوه شيلوه ان الكسلان ينام الكسلان يستريح انما, انما خلي بالك في الفرض الوقوف ركن واللي يصلي في الفرض غير وهو غير واقف وهو ليس عنده عذر صلاته غير صحيحه اما اذا كان معذور يصلي وهو قاعد ما فيش مشكله في فممكن يا جماعه الخير يعني اذا كان اخونا سالم يقصد صلاه ال ال ال صلاه النافله يجوز للانسان انه يصلي النافله وهو جالس حتى ولو كان ما عندوش عذر يا ياخد نص الاجر ياخد نصف الاجر انما يكون يصلي وهو نايم على جنب هذا يعني لا يجوز هذا لا يجوز في عذر لا يجوز الا في عذر يبقى ده حاله حال وحال سيدنا عمران بن حسين زي ما قال له النبي عليه الصلاه فالم تستطاع فيفعل جنب انما كسلان نقول له لا كسلان ممكن تصلي وانت قاعد ولك نصف أجر الصلاه والله اعلم اخونا سامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قولك في من يتواكل على رحمة الله تبارك وتعالى ويذكر اخونا سالم انا بعت لك السؤال في على الايميل ارجو انه يكون وصل ما قولك في من يتوكل على رحمة الله تبارك وتعالى واذكر دائما قصه اثنان أمر الله بهم إلى النار فجر شخص منهم إلى النار ولم يتحرك الاخر فسال الله تبارك وتعالى الذي لماذا اصرحت الى النار فقال عصيتك في الدنيا ولن اعصيك هنا وسال الاخر لما وقفت فقال له انتظرت رحمتك انتظرت رحمتك وان ستعفو عني أو ما شبه ذلك فهاء فهو يحتاج يحتج بهذه القصه ان الله على أن الله رحيم وصرحمه وعلى امل أن يعفو الله عنه كما عفى عنهم فما قول في صحه هذه القصه انا لم اقف على هذا الكلام ما اعرفش الناس بتجيب الكلام ده وفي هذه الطريقه في التعامل مع الله تبارك وتعالى وده توكل ده وده يعني يا سبحان الله يعني نفضل نقول ان الله عز وجل غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم ذا المرجئه وننسى ان الله عز وجل شديد العقاب سبحان الله عز وجل وفي هذه الطريقه في التعامل مع الله تبارك وتعالى هل هذا من حسن الظن بان يتخيل الشيء في نفسه ويعيش على امل الانسان يا جماعه الخير في الدنيا لا بد ان يغلب عليه وان كان موضع الانسان موضع المؤمن بين خوف ورجاء وقال اهل العلم الانسان وفي في حياته في الدنيا وفي صحته يغلب الخوف على الرجاء ساعه أن يكون على فراش الموت يغلب الرجاء على الخوف ده حال المؤمن يا جماعه ده حال المؤمن انما مش بالشكليه دي كده سؤال اخر نسمع كثيرا من مكفرات الص... عن مكفرات الصغائر فما هي مكفرات الكبائر من الذنوب غير الحج مكفرات الكبائر من الذنوب إن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل التوبه يا جماعه في كل وقت وحين اللي يفعل كبيرا ويتوب منها اتوب الله عز وجل عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم توب تمام وشوف انت في سوره الصوره الفرقان شوف الله عز وجل يقول في, في السورة الصوره اولئك يبدوا الله سيئاتهم حسنات يفعلوا الكبائر ويتوبون الى الله عز وجل بصدق و وهم يعني توبتهم صادقه ونواياهم في التوبة حين ذلك يبدل الله عز وجل لهم سيئاتهم حسنات انما الانسان الذي يتوب الذي يتوب وهو مصر على المعصيه ومصر على هذه توبة قال العلماء هذه توبه يجب التوبه منها هذه التوبه يجب التوبه منها مكفرات غير الحج وغير العمره ان الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في مكفرات لم مكفرات اللمم زي ما ذكر المولى سبحانه وتعالى مثل ما قال جل في علا اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فاللم من الذنوب غير الكبائر فهذه أي حسنه تمحو معها سيئه اي حسنه تمحو معها سيئه ان الحسنات يذهبن السيئات اجا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني يعني كنت مع امراه ففعلت فيها كل شيء عدا يعني الزنا يعني لم ازني معها فعلنا يعني قبل وعانق وفعل كل شيء ولمس وكل شيء عدا ان هو لم يزني معها فان النبي عليه الصلاه سكت شويه كده ثم بعد ذلك نزل عليه سيدنا جبريل بالاي اقيم الصلاه طرفي النهار طرفي النهار يعني ايه يعني الفجر والعشاء تحافظ عليهم وزلفا وزلفا من الليل وزلفا من الليل يعني وتقوم بالليل تصلي ما شاء الله لك أن تصلي يعني كل يعني كده شيء من صلاه الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين قال اين السائل وقرا عليه الإيه. قال انا يا رسول الله قال فقرا عليه نبي صلى الله عليه وسلم الايه فالحسنات بتذهب السيئات انما ال ال الكبائر الكبائر الإنسان يتوب منها في الدنيا يتوب منها, يتوب, يتوب منها في الدنيا ثم بعد ذلك هو بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء عفا عنه وان شاء يعني اخذه بها سؤال آخر هل عندما ينادي رب العالمين في الملائكه كقوله لجبريل يا جبريل اني احببت فلانا فاحبه هل ينادي بصوته ابي ينادي فيهم بان يوحي لهم بذلك جزاك الله خيرا يعني ما اعتقده انه ينادي له اي ينادي بصوته سبحانه وتعالى ان الله عز وجل كلم موسى تكليما والنبي ان الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما في الدنيا وكلم موسى الله عز وجل آآ آآ كلم النبي صلى الله عليه وسلم في, في, ال في, ال في, ال في رحلة في المعراج ايه اكلم النبي صلى الله عليه وسلم فما اعتقد هو ادين بالله إن, ان هذا الكلام كلام بصوت والله تعالى اعلم اختنا هدى وعليكم السلام ورحمه وعلى الله أختنا بتسال تقول يعني ما هي الجنابة الجنابه هي اما تكون اللي هي الحدث الاكبر يعني يسميها اهل الفقه الحدث الأكبر حدث الأكبر إما انه يكون هو خروج المني من المحل يكون إما باحتلام إما بزواج ها جماع يعني وإما باليد والعياذ بالله هذا أمر نهى المولى عز وجل عنه فالجنابه الانسان يقوم محتلما وهذا يجري للرجل وللمراه وإما أن يكون بجماع فايضا نحن نقول أن المراه تنزل وان الرجل ينزل فحين ذاك يكون المراه الرجل على جنابه والمراه على جنابه وخاصه إذا كان في يعني ايه في علاج او نزول حتى ولو كان دخول ايلاج بلا بلا انزال فهو جنابه فهو وهذا يجب أن يتعلمه المسلم آه، آه، طيب او انزال باليد وهو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستمناء باليد آه... وهذا يكون للرجل ولل... وللمراه عند المراه يسمى سحاق وعند الرجل يسمى استمناء باليد وهذا حرام لأن الله جل جلاله يقول فمن افتغا غير ذلك فاولائك هم العادون فالعادون أن يتعدى حدود الله عز وجل وهذا حرام والله عز وجل يعني الذي يفعل ذلك يئثم والله عز وجل يعاقبه الله عز وجل يعاقبه فهذه هي الجنابة التي يجب أن يغتسل منها المسلم نزول المني من المحل عند الرجل او عند المراه فهذا يجب منه يجب منه ال الغسل لان الانسان يغتسل وان شاء الله عز وجل مره نتحدث كده عن الايه عن الغسل الجنابه من أجل ان يعرفوا الذي لا يعرف الغسل طيب يعني عشان احنا دلوقتي تعدينا الوقت الاساسي بتاعنا بكثير فا اخونا باشمهندس يعني معتذر له ونعتذر للاخوه ان شاء الله المستمعين فلعل في هذا القدر كفايه اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا وان يوفقنا في ديننا والى ان القاكم في اللقاء القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى اترككم في رعاية الله تعالى وامنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته